اجعلني اخشاك وكاني اراك ابدا حتى القاك واسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحه وحسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رحمن يا رحيم اللهم اصرف عنا المعاصي والآثام واصرفنا عن رفاق السوء واصرفهم عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ربي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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك الله أكبر, الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح خَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ خَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ استوهوا استوهوا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عينين بها المقربون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 محافزين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآراء ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنا Allah, Allah.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 سمع الله لمن I'm